يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم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 تراب، فإن خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علق، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم.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 نرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيد ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الخريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطْمَأَنَّ به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 من يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لقومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نُوحٍ وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير من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 مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّ